من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعبروا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أي روسيل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بمره ولتجري الفلك بمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون